جنود تمام يا فندم وسود تمام يا فندم, يا, فندم يا فندم يلا بينا أولاد يا بلادي أنا على أرضك تحت سماكي على الحلوة وعلى المره معاكي انا على أرضك تحت سماكي على معاكي انا جندك وابنك وحبيبك انا لحنك تافي من غيرك أنا جندك وابنك وحبيبك أنا لحنك تافي من غيرك في المحنه على أرضك صامد ادعي لك ونراك عساجد في المحنه على أرضك صامد ادعي لك ونراك عساجد يحميك المولى يا بلادي يحنيك المولى يا بلادي وعشانك انا كل فداك وعشانك انا كل فداك يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي دي أرضي وجد اللي زرعها قضيتي مش ممكنة ابيعها دي ممكن وردة بلدي وانا رابعها بلدي يا بلدي ما اقدر وردي بلادي وانا رابعها علاك المولى وراكي يا بلادي انا على ارضك تحت سماكي عالحلوه وعالمره معاكي انا على ارضك تحت سماك عالحلوه وعالمره معاكي انا جندك وابنك وحبيبك انا لحمك تا من خير انا جندك وابنك وحبيبك أنا لحمك تافي من خيرك في المحنه على أرضك صامد ادعي لك وانا راك ساجد في المحنه على ارضك صامد ادعي لك وانا يحميك المولى يا بلادي يحميك المولى يا وعشانك انا كل فداكي وعشانك انا كل فداكي ya ya ya biladi دي كلمتي والكل سمعها لو ايدي اتمدت هقطعها دي كلمتي والكل سمعها لو ايدي اتمدت هقطعها وكرمتك لازم ارفعها واتنفس عزها في هواك يا بلادي انا على ارضك تحت سماكي على الحلوه وعلى المره معاكي انا على ارضك تحت سماك على الحلوه وعلى المره معاكي انا جندك وابنك وحبيبك انا لحمك تافي من غيرك انا جندك وابنك وحبيبك انا لحمك تافي من غيرك في المحنه على ارضك صامد ادعي لك وانا راك ساجد يحميك المولا يا بلادي يحميك يا بلادي وعشانك انا كل فيداكي انا كل يا بلادي بلادي يا بلادي